الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن س ن ب د أ اليوم إ ن شاء الله بكتاب السير و هو الكتاب الذي يتكلم على الجهاد وما يتعلق به من ا ل أ ح ك ا م ب ا ل ن س ب ة للمجاهد و ب ا ل ن س ب ة للبلاد التي يجاهد الناس فيها يتكلم على أ ح ك ا م السلم و أ ح ك ا م الحرب ويتكلم على الظروف التي يعقد ل الحرب ن بها أو ي ع بها الصلح أ و تكون فيها ا ل ه د ن ة يتكلم على أ ح ك ا م ا ل م س ت أ م ن ي ن والمعاهدين والزميين وما شابه هذا من ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالجهاد و إ ن شاء ا ل إ ن س ا ن أ ن يعبر عنه ب ب ت ع يتكلم ر اخر ي كتاب السير على ع ل ا ق ا ت ا ل د و ل ي ة التي تقوم بين الدول ع ل ا ق ا ت ا ل د و ل ي ة في الاسلام كيف تكون ع ل ا ق ة الدول بعضها مع بعض من جملة مباحثه فهو من المباحث الحية في الفقه الاسلامي ولكنها مع اليوم لم ولكنها لانه وجود يوجد الحية الفقه الاسف ليس لها فهو في يعد يوجد و ل يوجد يوجد سبيل الله ل م يوجد يوجد في و جهاد ك ن ن ا نسأل س الله ب ح السير ن ه و ت ع ا ى إلى أن لأمتنا أمجادها وأن تعود تعود ت تعود ه ا الأولى وأن ل م ا كانت ع ل ي ه و ك ت ا ب ا ل س ي ر جمع سيرة وفي ا ل ل غ ة هي ا ل س ن ة و ا ل ط ر ي ق ة والمراد بالسير الجهاد و أ ح ك ا م ه كما ذكرت إ ل ا أ ن الفقهاء عدلوا ا عن هذه ا ل ت س م ي ة لم يقولوا كتاب ا ل ج ه ا د و إ ن م ا قالوا كتاب السير فأل أن ا ل ج ه ا د م ت لان ق من سيرة ل ب ي صلى الجهاد ل عليه وسلم ل ه غزواته في أحكام ا تنبطها ا ل م س ل م و ن من س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ولذلك سمّوه أخوذ وسلم السير لأنهم من سيرة النبي صلى الله عليه كتابا سيرة من والاصل في هذا الباب قبل ا ل إ ج م ا ع قوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله تعالى واقتلوهم ق ت ل المشركين تافة و و و ل ه ا ق حيث وجدتموهم و آ ي ا ت ك ث ي ر ة تتعلق بقتال المشركين وهناك أخبار كثيرة وصحيحة في هذا الموضوع هذا ذكرها على أحد ممن له ممن أخبار لا كثيرة أحد يخفى في على أ ي خ ب ر ة و أ ي د ر ا ي ة بشرع الله كخبر الصحيحين أ م ر ت أ ن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إ ل اله ا ل فتخبر الا خير ل د ي الله ا كتاب الحديث استثناء د بدون فليرجع إلى أي كتاب من كتب من ليجد فيها العشرات وقد ا ا الحاليث ا ل ل ع ع ش ر ت ت من م ة لهذا الموضوع و ق جرت ع ا د ة أ ص ح ا ب ن ا في المذهب ان ل م ذ ه أ يقدموا لمباحث إ ا الشاكري الله تعالى عادتهم م م يقدموا ه عنه رضي جرت أن الجهاد بنبذه عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ظ ن أ ن ك م جميعا تعرفون هذا و ل ذ ل ك ن ب د أ ب أ ح ك ا م الجهاد كما ب د أ به ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولكن نتكلم في أ ث ن ا ئ ه على بعض ا ل أ م و ر التي لها ع ل ا ق ة ب ا ل س ي ر ة ل أ ن لها ع ل ا ق ة بالجهاد وتاريخ تشريعه البحث في الجهاد أ و ل ا الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدم له ا ل إ م ا م النووي ب أ ح ك ا م الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم على أ ح ك ا م الجهاد في بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم على الجهاد فيما إ ذ ا كانت بلاد ا ل إ س ل ا م آ م ن ة و إ ن م ا يريد أ م ي ر المؤمنين أن يجسز ي ج ا ل وكان ش للإحتياط والدفاع أو من أجل الغزو وحالة الثانية الإسلام إذا فيما غزيت ديار أو من ي يكون ف ل ح ك وكيف ك م و ي الجهاد ح ا بالنسبة للمسلمين فقال كان ا ل للمسلمين ل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ه ج ر ة فرض ت ف ا ي ه ج الهجرة ر ة أما قبل الهجرة فكان وسيتكلم الجهاد ممنوعا وت... على هذا على قال كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ه ج ر ة فرض كفايه قال أ م ا كونه فرضا فهو ب ا ل إ ج م ا ع لا خلاف فيه بين العلماء وأما كونه فلقوله ر ض كفايا ف تعالى لا القاعدون المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله يستوي غير في أود من فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى ف إ ذ ا من قعد ومن جاهد كل منهم وعد بالحسنى من بناء على إ ي م ا ن ه ولكن الله فضل المجاهدين على القاعدين فلو كان القعود حراما لما وعد الله تعالى ا ل ق ا ع د ة في الحسنى بل ت و ع د ه ب العقاب فوعد الله تعالى لمن قعد مع ت و ن الناس يجاهدون مع تون الناس ا ي ج ه دليل و ن على أ ن الجهاد ليس فرض ا عين وانما إ ن م هو ولذلك فرض كفاية ولذلك يثاب م ق ا به و ل يعاقب من ت ت ر هو فرض ا ل كفايه ك ا ل س ن ة من ن ا ح ي ة وكالفرض من ن ا ح ي ة أخرى كفرض اخرى ل وكالسنة ع ي ناحية ناحية ن من من أ هو من حيث كونه يخاطب به جميع الناس فرض ا ل س ف ا ع يخاطب به كل المكلفين ي خ ا ط ب ويطلب ن به و منهم ولكن المراد ليس المكلف وانما المراد الفعل ف إ ذ ا تركه الجميع عوقبوا وبهذا يكون ك ا ل ف ر ي ض ة يعاقب كل واحد منهم منفردا عن ا ل آ خ ر ق ايقاب ب تاركا للفرد تارك للفرض يشبه ة ولكن إ ذ ا قام به بعضهم وكان هذا البعض كافيا يؤدي الغرض ويسد ا ل خ ل ة ويدفع ا ل ح ا ج ة سقط الطلب عن الباقين على معنى أ ن ه م ان فعلوه مع من فعل يسابوه وإن تركوه يعاقبون لا ففرض و ي يشبهوا هذه السنة ف ف ا ل ك ف ا ي ة عند جمهور العلماء أو مما يتاب عليه يتعلق ا يكون مستفقا ي ي ه ت ع ل بجميع المكلفين يتعلق بجميع ل ل م ا ك ف ي ن ف إ ذ ا ت ر ك و ا ج م ي ع عوقب الجميع فاذا قام به البعض بحيث يؤدي ا ل ح ا ج ة ويؤدي الغرض سقط عن الباقين والباقون ان فعلوه مع من فعله أ ج ي ب و إ ن تركوه لم يعاقبوا فهو بهذا يشبه ا ل س ن ة ولكن الفرق بينه وبين ا ل س ن ة أ ن من شرع في فرض ا ل ك ف ا ي ة لا يجوز له الرجوع عنه وبهذا يفارق السنه ة فيما إذا قام به البعض الذي يسد الحاجة ويؤدي الغرض والفرق ما العين الكفاية بين فرض العين وفرض يسد ويؤدي أ ن فرض العين يراد به, المكلف. يراد به المكلف يراد من كل مكلف ان يفعل هذا الفعل ولكن فرض ا ل ك ف ا ي ة يراد به الفعل بغض النظر عن الفاعل المهم أ ن يقع هذا الغرض ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة فرض كفايه ع أن أن الجميع نتيب ا الجميع عوقبا الجميع وإذا فعلها البعض、يزل. المهم أن هذا ا يصلى على ل م يزد ي أن تغسيل ت الميت فرض ك ف ا ي ة المهم أ ن يغسل الميت أ ي ا كان الفاعل لا يهم إ ن غسله زيد صح و إ ن غسله عمرو صح المهم أ ن يكون هناك تغسيل من, المكلفين من المؤمنين ك ل ل ف ي ن من م ا لهذا الميت فإذا في فرض كفاية الفعل بغض النظر عن الفاعل المهم النظر بينما بغض عن فرض العين يراد به الفعل والفاعل كل مكلف مطالب بهذا الفعل فهذه ف و ا ر ق م ه م ة ما بين فرض العين وفرض ا ل ك ف ا ي ة والسنه ة هجرة كان فرض كفاية كفاية فإذا فرض فرض فبالإجماع وأما أنه فرض ذ الجهاد كان النبي الله كان أما وأما فلما ا على صلى عليه وسلم عهد أنه أنه بعد ك ن ر من الآية وكون ع د الله ل الجاهدين ا من ا ا ل ق ع د ي الله ح س ن و و كان ا ل ج ا د فاضل ر ض عين ل م وعد توعدهم وكون القاعدين بالعقاب الله بالحسنى الله ا بل ف بينهم ايضا دليل على ان الفاعل والتاركه كلاهما يشترك في مبدا الاحسان ولكن الذي يجاهد أ ف ض ل من الذي لا يجاهد ولا تكون ا ل م ف ا ض ل ة ما بين طائع وعاصي ما من من قيام من يقال الطائع أفضل من العاصي لكن يقال الليل أفضل تأثر الفرائض يفاضل لكن ولكن خيرا ولم وهذا هذا طاعة الهجرة بين قبل الجهاد ممنوعا كما نعرف في كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتال الكفار م أ م و ر ا بالصبر على ا ل أ ذ ى وكذلك كان جميع المؤمنين م أ م و ر ا بهذا نعم ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة وبعد ذلك أ م ر بالجهاد إ ذ ا ابتدا ما أ م ر به بمعنى أ ن ه ي ب د أ الجهاد ويحارب و إ ن م ا إ ذ ا اعتدي عليكم فدافعوا عن أ ن ف س ك م قاتلوا الذين يقاتلونكم ثم بعد ذلك أ ب ي ح للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القتال في غير اشهر ل أ الحرم ف إ ذ ا انسلخ ا ل أ ش ه ر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم أ م ر الله به من غير قيد ولا شرط لقوله تعالى واقتلوهم حيث س ق ف ت م و ه م لكن هناك ضوابط, لا ضوابط وقيود لا بد من اتباعها حتى ن ب د أ أ ع د ا ء ن ا بالقتال سنتكلم عليها بالتفصيل ونحن هنا نتكلم بالاجمال إ ذ ا كان في ب د ا ي ة ا ل أ م ر ممنوعا ثم شرع في ل د ف ا ع ثم شرع في غير اشهر الحرم ثم شرع مطلقا بقيود وضوابط سوف نتكلم عليها بالتفصيل وقد غزى النبي صلى ل ا سبعا وعشرين غزوه ة قاتل ف ي ا في سنين تتع وهناك قول ب أ ن الجهاد فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين قيل في سبيل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل آمنوا ما إذا انفروا الله استاقلتم الأرض الآخرة فما الآخرة لكم لكم إلا من من متع إِلَّا ت ن فقال ر و وَيَثْتَبِدِلْ ا عَذَابًا أَذِيمًا يُعَذِّبْكُمْ و م غَيْرَكُمْ بعض أ ص ح ا ب ن ا إ ن الجهاد فرض عين مستدلا بهذه ا ل آ ي ة فلما اعترض عليه بمن كان يقعد في ا ل م د ي ن ة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ي ل له ك ن أناس ي ج س و ن في المدينة تقول إن الجهاد م د ي ن وانت إن ة تقول ل فرض عين ف لما و كان الجهاد فرض عين ل فرض جاز ل أ ح د أ ن يجلس في ا ل م د ي ن ة قال هؤلاء الذين ا ن ك والحراسه ي ج س يجلسون و ن المدينة كان في ل ضرب ونوع من أ ن و ا ع الجهاد وأجاب الجمهور الذين قالوا الوعيد وما بأن بأن الجهاد الذين كفاية بأن هذا من الله تعالى في هذه الآية وما شابهها من هذه فرض في من الآيات إنما الآيات ه وهناك لمن ن ع ي ا ل ب ي صلى ل ل عليه وسلم للجهاد ه قول م ا بقية ا فما دامت الحاجة قد اندفعت والثغرة قد سدت فلا ج ي بان جميع ل يخرجوا فرض, الجهاد كان, فرض الجهاد كان فرضا عينيا على ا ل أ ن ص ا ر فقط دون المهاجرين لأنهم كان م قال شاعرهم ح ن ا ل ذ يحرم ن بايعوا م م ما د الجهاد أبدا الجهاد ا بقينا فكان على ف عينين ل ه فهو من خصوصياتهم و من ط ب ع أيضا هذا ق و ل ضعيف ف المهاجر ي ن ك ان يقيم ح ر المهاجر م على أن ي في مكه ة من ا الفتش إلى النبي صلى الله كان ج يرجع ر يحرم قبل إلى صلى عليه وسلم كان يحرم عليه أن يرجع إلى أن مكة للإقامة فما كان يقيم في م ك ة إ ل ا إ ق ا م ة الدسك فقط لا غير بعد ذلك يرجع الى المدينه ة ف ذ ه المهاجرين الجهاد عليهم أيضا الأنصار أن الجهاد كان فرض عين عليهم ولكن القول الأصحى فقيل عين مناقب مناقب كان القول من من إن ولكن فرض الذي ل ي ع هذا المعتمد عندنا وعند أكثر فقهاء المسلمين عند الفقهاء أن الجهاد فرض كفاية جمهور وعند عند يستوي أن أكثر فرض في اذا ل والأنصار والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد على التفصيد والضابط ل م وما ه عهد ا ا ج ر و ن في عثي بعد ي سنذكره إن ش ء الله هذا إذن في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفار لهم حالان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم للكفار حالان أ ح د ه م ا أ ن يكون الكفار ببلادهم وبلادنا آ م ن ة لا يوجد عليها غزو ولا أ ع ل ن عليها حرب و ن س ن ب ح ا ج ة إ ل ى تجديد ا ل أ م ة كلها الثغور فيها من يكفي لمراقبتها قال ا ل ج ه ا ت في هذه ا ل ح ا ل ة يكون فرض كفايه م ا أ ن يكون الكفار ببلادهم ففي هذه ا ل ح ا ل ة يكون الجهاد فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا فعله من فيهم ك ف ا ي ة سقط الحرج عن الباقين كما دل على ذلك وكما المالك ما جميعا الأمة إجماع الخلفاء الراشدين التنفر الناس للجهاد سلفا وخلفا القاضي الوهاب هذا دل على دل عليه بل نقل صنيع عبد الوهاب على سيرة ق ا ض ي عبد الوهاب المالكي نقل ا ل إ ج م ا ع على هذا ل أ ن ه إ ذ ا كانت الثغور ا م ن ة وكان الكفار في بلادهم فالجهاد في هذه ا ل ح ا ل ة يكون فرض ك ف ا ي ة ولا يكون فرض عين ومما قيل في الاستدلال له أ ن ن ا لو جعلنا الجهاد فرض عين ل ت ع ط ل المعايش وتعطلت الصناعات ولعد هذا إ ل ى مضار في ا ل أ م ة تفوق مضار القعود في البيت م ا إ ذ ا قلنا إ ن الجهاد فرض عين ولكن المتفق عليه أ ن الجهاد فرض ك ف ا ي ة وكما قلنا ل ق د القاضي عبد الوهاب ا ل م ا ل ك إ ج م ا ع ع ل ى ه ذ ا ن ع م إ ذ ا ف ع ل من فيهم كفاية ى ا ل ح ر ج ق و ل هذا إ فعله فيهم كفاية من فيه الكفاية هذا عام في كل فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا كان العمل يحتاج إ ل ى ع ش ر ة ففعله عشرون سقط الحرج عن ب ق ي ة ا ل أ م ة إ ذ ا فعله خ م س ة عشر منهم سقط الحرج عن بقيه ا ل ة ا ل ل ح ر ج عن بقية ا أ م ة لكن إ ن فعله س ع ة ما يسقط ا ل كل من لم يفعله يعتبر آ ث م ا ما عدا من فعل ه ل أ ن ه ليس المراد فقط في فرض ا ل ت ف ا ي ه أ ن يفعل مطلقا في كل الظروف لا في بعض الحالات المراد أ ن يفعل أ ن يتحقق الفعل ولو بواحد ل أ ن ه يكتفى فيه بالواحد ك ت غ س ي ر الميت مثلا لو غسله واحد يكفي هذا لكن هناك بعض ا ل أ ع م ا ل ما يكفي فيها الواحد ولكن ما تحتاج لكل ا م ة تحتاج ل ع ش ر ة ف إ ذ ا فعله تسعه يكون كل من لم يقال في هذه ا ل ح ا ل ة ع ا ص ي ا ف إ ذ ا كانت ا ل س ه و ر تحتاج ل ع ش ر ة آ ل ا ف جندي فوجد ع ش ر ة آ ل ا ف سقط الاسم عن ب ق ي ة ا ل أ م ة ولكن إ ذ ا كانت ا ل س ه و ر تحتاج ل ع ش ر ة آ ل ا ف وما وجد من المقاتل سوى خ م س ة آ ل ا ف فكل من سوى ا ل آ ل ا ف ا ل خ م س ة يعتبر ع ا ص ي ا ل أ ن ه ما فعل الواجب الذي تعلق بكل واحد حتى ت يفعله من ق وحينما م بهم الكفاية. عند ذلك يزقط عن الباطن. فقبل القيام به يكون متعلقا بالجميع فالكل يعتبر عاصياً ما عدا من فعله ولم يقوم الباطن فقبل به يعتبر فعله فيهم الكفاية فالكل عاصيا عدا كفاية ذلك يكون يزقط عند عن و تكلم أ ص ح ا ب ن ا على أ ن الجهاد فرض ك ف ا ي ة جرت عادتهم أ ن يستفرضوا في الكلام على خ ر و ض الكفايه وهكذا ع ا د ة الفقهاء إ ذ ا وجدوا م ن ا س ب ة لذكر بعض الموضوعات في بعض أ ب و ا ب الفقه مما لم ي ع ق د له كتابا خاصا ف إ ن ه م يدرجونه في موضوع من الموضوعات الفقهيه ة نحن ما عندنا ما ا في ف ل ق الإسلامي شيء من فعل المكلف اسمه فعل من شيء كفايا فرد حتى نعقد ل ه بابا خاصا ي ع ن ي م ث ل ا ا ل إ ن س ا ن بحاجه ة ل ل ط الى ر ة ن ت ك م ع ل أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر ة بحاجة إلى ي ج ب عليه أ ن يصلي ن ت ك ل م ويحكي ت تكلموا على أ ا ا م ل ب يعني ه ذ ه أ ف ع ا ل لا بد لها من احكام ما هو فرض ف ا ا ت يحكم ما ي فرض الكفايه هذا من المباحث ا ل أ ص و ل ي ة وهناك يتكلم عليها أصوليون ويمثلون ه الاصوليون ف ا ف ق ء ما ن ه ا ببحث م س ت ق لأن ل س ت حتى من المكلف ن فعل ج د له حكما ع م و إ ن م ا ه ي ي ح ك م بها و إ ن م يحكم ا ا هي ي ب ق لها ذ الفعل الذي فعله المكلف فرض اتفاية ف إ ذ ا وجد الفقهاء م ن ا س ب ة لذكره ف إ ن ه م يذكرونه بعض أ ص ح ا ب ن ا يذكر احكام فرض ا ل ك ف ا ي ة عند الكلام على ص ل ا ة الجنازه ة ن يقولون فيستطردون من أصحابنا حينما ا الصلاة على الميت التفاية في الأشياء التي تعتبروا من قليل فرض التفاية اللقص اللقيص ك ذكر تكلم في قليل على على وعلى بعض فيما فرض فرض إذا ولكن د يبدأ في、الشارع. فهذا ف الشارع الوقت ارتقاطه من ل م يرى يصير يلتقطه حتى مكلف و اكثر ح وحتى د ت ي ف فروض ل يتكلمون على الكفاية ولكن بأسباب أ هناك عيشه ك أ ص ح ا ب ن ا تكلم على قروض ا ل ك ف ا ي ة في مباحث الجهاد بمكان لها تكلموا على أحكام على أنت الجهاد ل أ ن ه فرض ك ف ا ي ة وليس فرض عين و ل ع د ذلك ا س ت خ ر د و ا في ذكر ا ل أ م و ر التي تعتبر فرض ك ف ا ي ة وطبعا الفقهاء منهم من يتوسط ومنهم من يسحب و ي ط ن ب ومنهم من يوجز ويختصر و ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا أ و ج ز واختصر والشراح توسعوا ف أ ط ن ب و ا واسحب وتكلموا على معظم ما يتعلق بالأفعال تعتبر التي ف ر ومن ض ة كفاية قال و فروض ا ل ك ف ا ي ة القيام ب إ ق ا م ة الحجج ا ل ع ل م ي ة والبراهين ا ل ق ط ع ي ة ب ا ل ن س ب ة لوجود الله تعالى نحن أ م ة لنا منهج لنا ع ق ي د ة هذه ا ل ع ق ي د ة يمكن أ ن تتطرق إ ل ي ه ا الشبهات لأن أعداءنا يعملون كل ما في مزعج من اجل تشويه هذه العقيده ة من أجل إبطال ذ ه العقيدة وبناء على هذا نحن بالحاجه إ ل ى امرين الامر الاول لابد لنا ان نوجد ونثبت وندون الادله الداله على وجود الله تعالى وعلى ان الله تعالى يبعث الانبياء والرسل وعلى ا ل ل ر س و أ ن ه يجب الايمان بالله و ب أ ن ب ي ا ئ ه ورسله و كتبه لا بد ان يوجد عندنا علماء يتكلمون على كل ما يتعلق بالمعتقد لكن أ س ا س المعتقد و ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى وكل وراءه متوقف والرسل والكتب وما الأمور والأمور ذلك نتكلم عليه بالله تعالى على الإيمان بالأنبياء الغيبية المشاهدة ما فمن آمن معه من شابه هذا عند والشيء الثاني أ ن ا ل ع ق ي د ة تتطرق إ ل ي ه ا الشبه هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة نحن ما ر أ ي ن ا و إ ن م ا آ م ن ا بها إ ي م ا ن ا غيبيا فالناس يتكلمون على هذا الغيب ويطعنون فيه ويقولون كيف تؤمنون ب أ ش ي ا ء لم تروها ه هناك أشياء يعني توجد فيها مجالات للطعن والشك من خلال أمور يتوهمها ه ا أشياء مجالات الطعن والشك خلال الأعداء من أمور ي توجد ت و و م المنافقون يتوهمها ذ ع ا ف ا ل إ ي م ا ن فيتكلمون فيها الشبهات التي تساوي صباحا حول كثير من أ م و ر ا ل ع ق ي د ة بل من الفروع الفقهيه ة إذن لابد أن يوجد عندنا من يدافع عن العقيدة وعن الشريعة الشبه لابد لنا من رجلين عندنا يدافع أن الأول يوجد وعن من ما يجب ا ل إ ي م ا ن به من وجود الله تعالى ويترتب م على ا ل إ ي م ا ن بالله تعالى على أ م و ر المعتقد جميعها ولا بد لنا من رجل آ خ ر يدافع عن الشبه التي ف ع عن ا ش ب ا ل يمكن أ ن تثار في وجه المسلمين على أ م و ر عقيدتهم وشريعتهم ر ولذلك قال ومن فروض ا ل ت ف ا ي ة القيام ب إ ق ا م ة الحجج إ ق ا م ة الحجج ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ن ق ل ي ة الناس ينقسمون إ ل ى قسمين الرجل الكافر ما يفيده الدليل النقلي الدليل النقلي ما يفيد الكافره حينما ن أ ت ي إ ل ى كافر نقول ق ان ل لم يلد ولم يلد يقول هو لا يؤمن ب ا ل ق ر آ ن الكريم هذا ما يفيد معه النقل ا لا بد لك من إ ق ا م ة ح ج ة ع ق ل ي ة تعتبر كالبرهان على وجود الله س ب ح اما ن ه وتعالى لابد ن ه ذ أ م المؤمن ا الذي كان إ ي م ا ن ه ضعيفا أ و ارتد إ ي م ا ن ه لسبب من ا ل أ س ب ا ب أ و كان غافلا عن بعض ا ل آ ي ا ت فحينما يتكلم في م س أ ل ة من م ت ا ئ ج ع ق ي د ة ونكتب له آ ي ة يكتفي بالنقل هذا لا مانع منه ليس ب ح ا ج ة إ ل ى دليل عقلي يكتفى معه بالنقل لكن الكافر الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لابد لنا يؤمن سبحانه من إقامة الجليل العقلي له حتى يؤمن حتى بعد ا ل ل ه ت ا ل ى ب ع ذلك لا ما نستعمل معه الدليل النقلي هنا م س أ ل ة تلتبس على الناس في بعض الناس الذين يقرؤون الكتب يقرؤون ما يفهمون ما مراد القائل بالكتب بعض من كتب في الكتابات بحاجة بحاجة يعني العقلية من الكريم القرآن نحن في الحديثة يقول القرآن الكريم يعني نحن لسنا بحاجة إلى الأدلة、العقلية. لسنا بحاجة إلى إلى البرالين العقلية في ا ل ق ر آ ن الكريم ما يكفي من إ ق ا م ة الحجج و ا ل أ د ل ة ه ذ ا الكلام نعم هذا الكلام صحيح مع الموحدين صحيح مع المؤمنين مع ولكن الكافر لا يمكن أ ن يستجيب لهذا مراد من تكلم في هذه المسألة أعرف مراده مراده أن القرآن الكريم أعرف أعرف القرآن القائل يعني في بعض أن أن هذه صحيح ما ينفع مع الكفار لكنه علمنا كيف نقيم الدليل للكافر كيف نقيم البرهان كيف نناقش فهو ما يقول لنا قل للكافر و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا اله إ ل ا هو الرحمن الرحيم يؤمن ما قال لنا هذا ولكن قال لنا ا ل ق ر آ ن فيه ا ل ك ف ا ي ة لمن يريد أ ن يناقش مؤمنا وكافرا ا س م ع ن ا هذا الكلام قال إ ذ ا كان مؤمنا ش خ ص ي ن تقول له إ ل ه ك م اله واحد ولكن إ ذ ا كان كافرا فقد علمنا ا ل ق ر آ ن كيف نسلك في حججنا وبراهيننا مع الكافرين فمن ق ر أ ق ص ة إ ب ر ا ه ي م مع النمرود يعرف كيف يناقش الكافر في بعض المكانه ه من قرأ قصة إبراهيم مع قرأ قصة ق و حينما قال هاج الأصنام التي لهم إيش ت ع ب د ولما ن ه ا ا كسر أ ص ن ا و ل م جاءوا و س أ ل و ه من فعل هذا قال بل فعله كبيرهم ف س أ ل و فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم إلى آخر الآيات يعلمنا كيف نناقش أ ن ا س ا ً وثنيين كيف أ ل ف ت انتباههم إ ل ى أ ن هذه ا ل ح ج ا ر ة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع نعم معلمني إذن أن للمؤمن والكافر إله وإنما كان مراده أن في القرآن الغنية ما وإلهكم قال القائل تقول والكافر إله يكفيك في هذا واحد مراده يعلمك كيف تناقش مؤمنا وكيف ي ع ل م تناقش كافرا لكن كيف أ ن ا ق ش الكافرا هل أ ن ا ق ش ه ب أ ن أ ن ق ل له كلام الله تعالى لا و إ ن م ا علمني الله كيف استعمل والقرآن نعم أرشدنا إلى كثير نعم إلى كثير الحجج من الوسائل تعتبر كالمفتاح الذي بواسطته نستطيع أ ن نلجا الى بقيه الحجج والاجله العقلية والمنطقية القرآن تعمل براهن العقليه قل إن ر والمنطقيه مئة بالمئة الذي د س في المنطق في قسم التصليقات ندرس قسم هذا هو ذلك زيادة عن ذلك. لو كان فيهما أ ل ه ه الا الله ل ف س د ت ف إ ن ه م ا لم تفسدا كما ي ق و ل ا ل م ن ط ق لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه و أ و ى انه لا يوجد فيهما سوى الله سبحانه وتعالى هذا هو البرهان العقلي علمني الله تعالى كيف اناقش نحن ماذا عملنا أ ت ي ن ا إ ل ى مثل هذه ا ل آ ي ة ودون ا ط ر ي ق ة الجدل ا ل ق ر آ ن ي لقواعد يستعملها ا ل إ ن س ا ن في هذا الاسلوب وفي غيرهم ن ا ل أ س ا ل ي ب هذا ل ل ب ر ه ا ن على أ ن ه لا يوجد في هذا الكون س ومنظمين واحد لك فئه اخرى ما ذكرها ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ا أ س ت ع م ل نفس ا ل أ س ل و ب في تلك ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى إذن هذا من لابدت لي تعلموني أستعمل الأسلوب قاعدة كيف العقلية المنطقية الذي و د في انما ل ق ر آ ا ل ك ر ي ف إ ذ لم ي ك ن مراد ه ذ ان القائل أ ه ي ح ر م ع ل ي ن القران أن ن ت ع م الحجج ا ل ع ل أجل ل ي ة إقامة من ا ب ه على الله س ب ح ا ن ه وتعالى أي على وجود على الله ا س ب ح نعم ه و ت ا ل ى و إ ن القران كان مراد ا أن في آ ن نعم يقول ل ق ر آ علمنا كيف نناقش مؤمنا و كيف نناقش ك ا ف ر ة و لكن ت ك ر لنا النقاطة الرئيسية ذكرنا العريضة وأما بالتفصيل لا القران ر ذكرنا العريضة ئ ي ي بالتفصيل س ة الخطوطة وأما لا ا ل آ ن حتى ل الفقه فصل ل ف فيها ق ق ه أمور ما ر ا آ الكريم أ م و ر العبادات ما فصلها كل ا ل ق ر آ ن ب ا ل ن س ب ة للعبادات ب ا ل ن س ب ة للمعاملات ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ن ج ح ا ر ب ا ل ن س ب ة للجهاد والسير ا ل ق ر آ ن كالدستور وفصلت وهناك مصادر ت ش ر ي ع ي ة أ خ ر ى اعتمد عليها الفقهاء من أ ج ل ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة القياس و ا ل إ ج م ا ع و ا ل ا س ت ع ت ا ن والاستصحاب والمصالح ا ل م ر ت د ة وسد الذرائع و ا ل أ خ ذ ب أ ق ل ماقيل وقول الصحابي وما شابه هذا من ا ل أ د ل ة الكثيره ة التي ل ي رجع إ ا العلماء واعتمدوا عليها ودونوا بها الأحكام سواء أكان في الأصول كانا أم في كان في الفروع. نعم. فاذا لا بد لنا من رجلين الرجل ا ل أ و ل يقيم ا ل أ د ل ه والبراهين على وجود الله تعالى والرجل الثاني ي د ر ا الشبه التي يمكن أ ن ت ط ر أ و على المسلمين في امور ا ل ع ق ي د ة و امور التشريع نعم, ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات. نعم. من ذلك تعلم العلوم التي يعتمد عليها أ ع د ا ؤ ن ا ا ل ف ل س ف ة نحن نحرم د ر ا س ة ا ل ف ل س ف ة ن س ت بحاجه لها لمن ليست له ا ل ق د ر ة على ضبط ا ل ف ل س ف ة والاحاطه بها ل أ ن ه قد يشكك بعقيدته قد ينحرف قد ينحرف هو في دراستها لكننا إ ذ ا وجدنا إ ن س ا ن ا سليم العقل قوي ا ل ح ج ة سريع ا ل ب د ي ه ة عقيدته س ل ي م ة عنده ا ل ط ا ق ة لهضم الفلسفه ة نقول له يجب عليك دراستها دراستها فرض ك ف ا ي ة لاننا ي س فرض ف ك ي ة ل أ لا نستطيع أن ندرأ ان التي نجرا ت الشبهه ف ف ل س ة عندها ل ل المجتمع الإسلامي لولا وجود الفلسفة كالإيمان الغزالي حجة الإسلام ب أبي ة حجة في حامس م وجود ر ا ل ل تعالى لوجدنا كثيرا من أ م و ر ا ل ف ل س ف ة في شريعتنا وفي عقيدتنا ما نستطيع الدفاع عنها ل أ ن ن ا لا توجد عندنا القواعد التي يستعملونها فالامام الغزالي بعد أ ن درس ا ل ف ل س ف ة و ا س ق ن ه ا وتبرك بان إ ت ق ع يرد على الفلاسفه و أ ن يثبت لهم خطاهم فيما ذهبوا اليه من مسائل كفروا بها وفيما ذهبوا اليه ا ل مسائل قد ف ت ق و ا بها فوضع لكل المسلمين من بعده القانون القويم والدستور السليم الذي إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه عرفوا كيف يناقشون خصومهم إ ذ ا كان لا بد لنا من رجل ك ا ل م ا م أ ب ي حامد الغزالي يثير الشبهه التي يثيرها ا ل ف ل ا س ف ة والله لو ق ر أ ا ل إ ن س ا ن ا ل ف ل س ف ة وما ق ر أ كيف يستطيع ان يجاوب عنها ت أ ث ر بها ما من إ ن س ا ن ي ق ر أ شبه ا ل ف ل س ف ة شبه يمكن أ ن تنخرط في الحجر ا ل أ ط ن تدخل في العظم تدخل في اللحم والدم شبه يثيرونها خطيره والشبه يتعشق القلب ش يتعشق الشبه نحن لماذا نقفل المرتد؟ لماذا جعل الله تعالى ع ق و ب ة المرتد يقتر ق لان هذا المرتد لو لم نقتله ل ب د أ بالرشوه و ا ل ب ل ب في صفوف المسلمين ويمكن ان يؤثر على العشرات ان الناس أن يرتدوا معه ولذلك حسنا ل م ا ت ه الفساد والفوضى نقتل هذا ا ل إ ن س ا ن حتى لا يفسد عقائد المسلمين الناس يتاثرون أ ث ر و ن ب ل الناس ش ب ه ت أ بالشبه فلا بد من رجل يدافع عن الشبه ويرد عليها لما استشرت ف ت ن ة ا ل ب ا ط ن ي ة وصار لهم أ ت ب ا ع وصار لهم أ ن ص ا ر ما كل الناس كان قادرا على د ر ء ودفع ش ب ه الباطنيه ة والإمام الغزالي في ذلك الوقت الغزالي والغزالي والغزالي الوقت و الغزالي الغزالي الإمام الغزالي في ذلك الوقت كان اعتزل الناس ذلك ذلك نعم جميعا وهو الذي لمع نجمه في في أفضح قد ترك و ولا يومنا الذي السماء لمعانا لا الغزالي الغزالي لمع لم يلمعه نجم رجل لا قبل إلى هذا في نجمه نجم بعد سوى ما كان من ا ل أ ئ م ة ا ت ب ا ر أ ن اتكلم أ ع ل ى ا ل ا م ة ا ل ذ ي كانوا بمستوى ا ل إ م ا م الغزالي كان قد وصل زمعان لجنه إ ل ى اوجه ولكنه مع هذا وجد أ ن في ا ل أ م ة من يقوم مقامه ويسد م ث س ت ه فرجع إ ل ى بلاده و أ ر ا د أ ن ان يعتزل ليس عن نشر العلم و إ ن م ا يريد ان يعمل م د ر س ة خ ا ص ة به توسع به امام الحرمين ويعمل عملا خاصا في هذه الحاله ة فرض ع ل ي أمير استدعاه ل م ن ن ي ا استدعاءا رسميا و أ م ر ه أ ن يطيع بموجب عليك تأتي ك أن وتصنف ت البيعه ب ا ل ل ر عن ا ا ط ن ة فصنف ك ت ا وذكر هذا في مقدمته و أ ن ه ما صنفه الا ا ت س ا م ل أ م ر أ م ي ر ه المؤمنين في ذلك الوقت لولا كتاب ا ل إ م ا م الغزالي فضائح ا ل ب ا ط ن ي ة لوجدنا كثيرا من الشبه يمكن أ ن تقال أ م ا م الناس وتتشربها قلوبهم ولا يستطيعون الدفاع عنها ليس كل الناس عنده على الدفع والرد عن الشبه القدرة الدفع إذاء أمام الفتن فالامام م ي ر ه من ا ل س د ع ا ء و أ م ث ا ل غزالي كثر فنحن نقول لا بد من د ر ا س ة ا ل ف ل س ف ة ليس لكل أ ح د و إ ن م ا لا بد من وجود عدد يستطيع أ ن يتقن علوم ا ل آ خ ر ي ن و أ ن يدركها و أ ن ي ع ظ م ه ا وبعد ذلك يستطيع الرد عليهم ويستطيع م ن ا ق ش ة و إ ل ا فهم عندهم منطق وعندهم برهان وعندهم أ د ل ة عندهم وسائل الالحاد مدرسه اليوم لها أ ر ب ا ب ه ا ولها فلاسفتها ولها مفكرها ولها تلامذتها وكثير من الجهات والمؤسسات ا ل ر س م ي ة في العالم تروجها إ ذ ا لم يوجد عندنا من يتقن هذه الفلسفات ويدافع عنها سوف نجد ك ث ي ر من ا ل ش ب ا ه لا نستطيع دراها ولذلك قالوا من فروض ا ل ك ف ا ي ة أ ن يتعلم بعض الناس ا ل ف ل س ف ة من أ ج ل أ ن يردوا على ا ل ف ل س ف ة اليوم ف ك ر الشيوع في العالم سواء كان ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ع ل م ي ة او ل ل بالعقيدة م ت ع ق ة ا ك اقتصاديه ن الشيوعية ا في الاقتصاد الاشتراكي يدرش بلاد الرئيس مالية يدرش بلاد الاقتصاد كما الراسمالي س م ل لانه ل ي ر اذا ما كان قد عرف كيف نرد على اعداء ف ك ر ه كيف يروج فكره ما يستطيع لان الاقتصاد الاشتراكي له من يروجه و له من ينشره و له من يدافع عنه فاذا لابد ان الاقتصاديين العقيدة الفكرة هكذا الاقتصاد الاشتراكي ليدافعها العالم بالنسبة يوجد في الاقتصاديين من يعرف الفكرة عن العالم واليوم بالنسبة لأمور العقيدة وامور من ا ل ش ي و ع ي ة لها منهج ولها م د ر س ة ولها فكر ولها مبادئ ك ث ي ر ة ما تظن واحد شيوعي تلقف ا ل ش ي و ع ي ة ك ا م ل ة وهضمها الا وقد درس عشرات ا ل كتب في فلسفتها هذا ما أن نناقشه بقول قل هو الله إيش قل هو الله يقول لكم ما هم من الله ما ما بالله ولا من القرآن الكريم إيش نناقش الله لابد لكم من من نستطيع أن تدرس إيش يقول إيش أحد أحد بقول قل قل بقول هو أحد لك فكرة حتى تستطيع ان ت أ ت ي الى كل ش ب ه ة من ش ب ي ه ي و ت ز ي ل ه ا لابد ان ت أ ت ي الى كل امر اعتقده دليلا صحيحا على منهجه وتبين له بطلانه كيف تقنعه ببطلان مبدئه وانت لم تعرف مبدئه لا تستطيع هذا الفكر الحاد المادي الماديون المدارس بالحاد اليوم ماذا كثيرة نستطيع نعجد مدارس الحادي ك ث ي ر ة وكل م د ر س ة لها فكرها ولها روادها إ ذ ا لا بد أ ن يوجد في المسلمين عدد من الناس يتقن و كل هذه ا ل أ ف ك ا ر من أ ج ل أ ن يبرهن للمسلمين ولمن عنده ف ك ر ة عنها أ ن يبرهن لهم على بطلانها ومن ثم يزيل الشبهه التي يثيرونها في وجه عقيدتنا وتشريعنا لابد من هذا من نعم ف إ ذ ا من فروض ا ل ك ف ا ي ة القيام باقامه الحجج وحل المشكلات في الدين قال وبعلوم الشرع من فروض أو من, من ومن علوم الشرع مؤمن يصوم لم من من العلماء عنه كان عند الإنسان فروض التفاية يدافع وليعرف كيف يعرف كيف يعرف كيف يستفد الشرع أو وقية وجود العقيد إذا بالله لا لا شيئا إذا لابد هذا العدد يصلي يثبت يزكي جد عدد تسد به ا ل ح ا ج ة عند المسلمين لابد أ ن يقوم هذا العدد بكل علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه و أ ص و ل و ل غ ة وكل ما يتعلق بعلوم الشريعه ة ولذلك قال ف ا إذا كانت الأمة ء بحاجة إلى عشرة فقهاء ووجد اتفاية فكل ا ل أ م ة سوى الفقهاء الذين لم يستطعوا لسد ان ل ح ا ج يسدوا الحاجه عاصية. كل الأمة سوى هؤلاء الفقهاء تعتبر ع ا ص ي ة وقد قال الفقهاء يجب أ ن يكون في كل م س ا ف ة قصر من يفتي الناس ب أ م و ر دينهم فانظروا كيف يكون وضعنا اليوم نجد ا ل ا م ة تتكون من الملايين ولا يوجد فيها مفتي واحد عندكم ويجب لكل م س ا ف ة قصر مفتن لئلا يحتاج إ ل ى قطعها يمشي ثمانين كيلو متر او ستين كيلو متر حتى يبحث عن مفتن يجب لكل مسافه قصر مفتن الإسلام الحاكمة هو ما كانت توجد ق ر ي ة بل ما كانت توجد ق ب ي ل ة بل ما كانت توجد أ س ر ة إلا ويوجد ي ف ه الا ع ا م م قل ما تجد أسرة لا ي و ج د فيها عالم وكانت ا ل أ س ر تتفاخر فيما بينها بوجود العلماء فيها ولكننا اليوم ما أ ق و ل ا ل أ س ر ة ولا أ ق و ل ا ل ق ر ي ة ولا أ ق و ل ا ل ق ب ي ل ة بل قد تجد ا ل أ م ة كلها ولا تجد فيها عالما نحن اليوم أ د ب ر الناس عن دين الله تعالى إن ه ذ الا ا د ي ن إ ق ب ل وان إ د ب ر ألا و إ من إ ق ب ا ل هذا الدين أ ن ترى ا ل ا م ة ب أ س ر ه ا عالمه لا يرى فيها إ ل ا ا ل س ف ي ه أ و ا ل س ف ي ه ا ن يتكلمان فلا يسمع لهما وينبذان أ ل ا و إ ن من إ د ب ا ر هذا الدين أ ن ترى ا ل أ م ة ب أ س ر ه ا ف ا ت ق ة أ و س ف ي ه ا لا يرى فيها إ ل ا الفقيه أ و الفقهان ي يتكلمان فلا يسمع لهما وينبذان يشربون الخمر جهرا و ي أ ت و ن ا ل ن ت ا ء علانيه وهذا هو حالنا الذي نحن عليه اليوم يعني قد تمشي في الأمة كلها ولا تجد واحدا يفتيك في دين الله تعالى. وما ندري ماذا الأيام علينا وليرحن الشريعة الكونية فيها في فيها تعالى تعالى تعلم علوم الشريعة عندهم على العلوم الجامعة نقول لإنسان كأنما نجتم الناس والسنون ولكنك قد إقبال تجد واحدا تجد تجد تتجرب والتخصصات الأمة وما ماذا ما العلوم ما آلاف كلها ولا الله الطلاب كل كل ولكن عددا يسد الحاجه في دراسه العلوم الشرعيه ة وأنا ما أقول كلية ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة لا يوجد فيها إ ل ا العدد اليسير من الطلاب وهؤلاء الطلاب معظمهم قعدت به همته عن ب و ص و ل إ ل ى ك ل ي ة اخرى فاضطر الى دخول كليه يتخرجون الشريعه ما قراءة يجدون ع و م ا ل ع ة والذي و جدا قليل يعرف ذ ا القليل دراسته إلى من يستمر في منهم من أن يمن الله عليه بالعلم و ا ل م ع ر ف ة ومنهم من يصل إ ل ى ا ل ش ه ا د ة و ع د ذلك تنتهي د و ر ة حياته ويستسلم إ ل ى ا ل ي أ س ويكون قد خرج من د ا ئ ر ة العمل و ا ل ج د الحياه الى هامش الحياه ل ل إ ذ ا كنا ندرس الفقه ونحن نعلم ب أ ن الله سيحاسبون عما د ر ت ن ا إ ذ ا كنا نؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فاسمعوا ماذا يقول الفقهاء يجب لكل م س ا ف ة قصر م ف ت ن وهذا فرض ك ف ا ي ة إ ن وجد ب ر ئ ة ذ م ة ا ل أ م ة و إ ل ا ف ا ل ا م ة كلها ع ا ص ي ة ف إ ذ ا ا ل أ م ر خطير وليس خطيرا فقط بل هو جد خطير العلماء صاروا كسطع ا ل ا ل نادر ما يكادون يوجدون صاروا يعدون ب ا ل أ ص ا ب ع في الماضي كان يعد الائمه في يوم اليوم ع بالأصابع العلماء ا نحن لسنا علماء ح ق يعدون الذين نعرفه ك ا بالاصابع ك ونعرفه ل والعلماء ر من ا ل س لسنا ا فأنا ب ق أقول ي ن ل ع م ا ء ولكن من م ه ا ز ي ا ة أ ن يقال عنا إ ن ن ا علماء يعني كما يقول مثل ع العام م متعور عميان فتح بن نحن فاجو ا ق لنا أهل ل م قلة ل ع ا التحة ء ل من ج ت م ع ل ك لو وجد اعور ل ل م ا ء ن ل بن علم م عميان هذا هذا الذي ي س ى عالما مجازا صار ق د ل و ا د ر جدا وهم يعدون ب ا ل أ ص ا ب ع في كل بلده ة الجينية من الإسلام أمر المسلمين إلى ما لا تحمدوا يعدون انتشرت بلاد الأصابع ب على ولذلك الفوضى إلى صاروا وصار لا ع ق وصار ا ل أ من ر إلى أ كثر بلاد ع بعضا بعضهم بعضا ض ض ه م وحسق و ل بعضهم ب ع ض وما حتمية هذا إلا نتيجة حتمية للجهل الذي للجهل نتيجة ب في أ و س ا ط ا ل أ م ة و ص ا ر كل إ ن س ا ا ن في هذه ل أ يتجرأ م ة دين على ا ل ل ه برأيه ويبتي برأيه وحرم ل ل ا ح ا وحرم الحلال بل ت ج ر ئ على ا ل أ م و ر البديهيه دين ا ل ل تعالى صار ا ا ل ن في و إن الربا بأشياء كثيرة ع دين صاروا ق و و ل إ ن الله ا مع اليوم من الأيام كانت من أكبر الكبائر صارت اليوم يقال من أكبر ا جائزة كان الناس في الإنسان في ي تعالى ن ن ز و ن أن تدور حولهم ه م ش وأما الآن فصاروا الآن ي ت بجوازي. ما هذا إ ل ا ن ت ي ج ة ح ت م ي ة للجهل الذي تعيش فيه هذه الامه وهذا يحتم عليكم جميعا أ ن تتعمقوا في د ر ا س ة علوم ا ل ش ر ي ع ة ليس ابتغاء زيدا أ و ع م ر زيد و ع م ر ماضون نحن سنمشي نحن لا نطلب من إ ن س ا ن لا ج ن ا ر ا ولا درهما من كان يعطينا د ن ا ر ا أ و درهما ف ل ي أ خ ذ ديناره ويحفظ عليه درهمه ي ولينفقه تعالى والله لو كان ن ع رواتب للناس حتى يدرسوا ن على نفسه فرض عين ل أ ن ه لا يوجد في ا ل أ م ة من يقوم ب ت ف ا ي ت ه ا في علوم الشريعه ف ا ل أ م ة كلها تعتبر آ ث م ة حتى يوجد فيها العدد الذي يدفع عنها هذا الاسم اليوم الاطباء عندنا ب ا ل آ ل ا ف الصيادله ب ا ل آ ل ا ف المهندسون ب ا ل آ ل ا ف وهم طبيب طبيب مهندس مهندس صحيما و ع ب ق ر كبير في الهندسه و ا ل ط ب ل ك ن ه طبيب أ م ا هل يوجد عندنا من يقال إ ن ه عالم اليوم الذي يسد ح ا ج ة ا ل ا م ة كما يوجد عندنا من الاطباء ومن الصيادله ومن المهندسين ومن العلماء في العلوم المتعدده ما يوجد عندنا هذا ونسال الله سبحانه وتعالى أ ن يلهمنا ر ج د ن ا و أ ن يبصرنا بديننا و أ ن يجعلنا أ ك ث ر ج د ي ا في د ر ا س ة شرعنا إ ذ ا كنا ندرس هذا الشرع من أ ج ل أ ن نتحلى به ونتجملا فهذه ا ل د ر ا س ة ستكون ح ج ة علينا يوم ا ل ق ي ا م ة لا ح ج ة لنا و إ ذ ا كنا ندرس شرع الله تعالى من أ ج ل ان نعمل به فقد سمعتم ما هو الواجب في أ م ر تعلم العلوم الشرعيه ة ونسأل ل ل ا تعالى ويعيذنا أعمالنا دعوانا العالمين عليه الفداية والتداد وأن يلهمنا رجدنا من شرور أنفسنا والسيئات إن لله رب صلى الله حمد وأن شرور وآخر وسلم من إن رب